بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأسيهم البين رسول من الله يتلو صففا مطهرة فيها كتب قيمة وما تخرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلطين له الدين حنفا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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البري جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رَضِيَ رَبِّي اللَّهُ عَنِّي وَرَضِيَ عَنِّي ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ربه